وَإِذْقَالَ إِبِرهِيمُ لِأَبيِيهِ آزَرَاءَتَ التَّخِذُ أَصناامًا آالِهَا وَإِذقَالَ إِ الرهِيم لأَبيه آزتَتَّخذُ أَصناامَ آالِهَا إِ فَكَمْ فِي ضَلَالٍ غَيٍّ وَكَذَلِكَ نُرِي إِذْ أَرَدْنَا أَن نَّمُنَكَو تَسْمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلْيَكُونُوا مِنَ الْمُعْمِنِينَ وَكَذَلِكَ نُرِي إِذْ أَرَدْنَا أَن نَّمُنَكَو تَسْمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلْيَكُونُوا مِنَ ما جنن عليه الليل راك كوكبا قال هذا ربي فلم ما جنن عليه الليل راك كوكبا قال هذا ربي فلم ما آفل قال لا أحب الآفلين فلما فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هذا رَبِّي إِنَّ مَا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَل قَالَ لَئِن لَّمْ يهدني ربي مِنَ الْقَوْمِ فلََّ وَأَشَّمْ سَبازِ وَتَمْ قَالَ هذا رَبّ هذاأَكْبَقْ فَلَنََّا وَأَشَّ شَدَ وَتَمْ قلَ هذا رَبّ هذا, هذا فَلََّا أَفَلَت قَالَ يَاقَوْمِ إِ بَرين ما تشيكون تلم ما افلت على قوم اني برئ من ما تشيكون اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان ان ابصحني ثم انا انا من المشركين وحاج جه قومه وحاج قال اتحاجوني في الله وقد هداه وان لقيت حيان جوي في النحو وقد هذان ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسيع ربي كل شيء علما وسيع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون افلا تتذكرون وكيف اخاف ما اشرق ولا تخافون أنكم أشرطتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وكيف أخافوا أَنْ يُذَريقين أأَحّ بالأَمْنِ إن كُثُتَلَون أأَ